لا يَخْرُجُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِيَنَا بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ أَمْرًا إِذ بَ لَ نَأَجَلَهَُّ فَأَمسِكُوهَّ بِمَعرُوفٍ أَوفَارِقُوهَّ بِمَرُوفِهُ وَأَشِدُ ذَوَيعَدَلِ مِنْكُمْ وَأَشِهِدُوا زَوَي عَدلِم مِنْ يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالئ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائحة من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحظن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن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 مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّونَ وَلَا تُضَارُّونَ لِتَضِيقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتَ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حتى ت يَضَانَ حَملَهُ فَإِنْ أَرضَانَ لَكُمْ فَآتُهُ أُجُورَهَُّ وَتَمِرُوا بَينَكُمْ بِمَعَرُوف وَإِنْ تَعَسَرتُم فَسَةُ ربِّعُ لَغ أُخْرىَ لم فِقَزُوسَعَةٍِ مِ سَعَتِه ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل اللَّهُ بعد عسر يسرا وكأي من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 رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَن يُؤْمِن بِ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 ال الللههُ الذي خَلََ سَبَ سَموَاتِ وَمِنَ الأرض مِسْلَهُ يتَنَزَّل الأمُْ بَنَهُ لتَعَلَوا للتَلَمُأَ اللهَّه عَلَ كُِّ شيءَيئ قَدير وَأَن اللهَّه قَدَح فَ بِكُلِّ شيءَي عمَاء